حبي لك أكبر من جميع التواصيف حبي لك أكبر من كلام عقالي غضاي لك صافي ولا فيه تنزيف أصفى من المي القراح الزلالي حبي لك أكبر من جميع التواصيف أحب لك أكبر من كلام إقالي أغلى إلك صافي ولا فيه تزيف أصفى من المي القراح الزلالي الحب ما بين القرب المواليف سعادة ما بين غالي وغالي انغبت جابك في حالة نومي يا الطيف وشفت زولك كل شي صفالي من غيرك الأيام يا صاحبي صيف أنت الربيع اللي بنبت زهالي دايما ونمشي لك حبيبي علي تدلل لك علي الدلالي من غيرك لايام يا صاحبي صيف انت ربيع لي زهالي دايم وانا لك حبيبي على الكف امر تدلل علي الدلالي